فإن كان تسنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَظِلُّوا لَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وحللت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير الصيد وأنتم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورظوانا وإذا حللتم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله الله شديد العقاب